من المخلصين المخلصين والثابتين على الخير الصادقين في السير إليه. اللهم أمين. رب العالمين. طب. عليكم السلام وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم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 فاسر رَبِّي يوتيان يخيرون خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ علي عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ ها ها ها ها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 ولكن يعني هيهاتا هيهاتا بمثل ذلك أن يعلو عند ربه جل في علاه ودخل جنته, جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يشك وما أظن الساعة قائمة ولئرددت إلى ربي الآل دم خيرا منها منقلب كبر وغطرص ونظر إلى النفس وأيضا شك في قدرة الله جل في علاه من الأخين مع الريب في البعث والنشور <تصفيق> تولد الكفر المبين الله تعالى بين لنا كما قلنا بضدها تتبين الأشياء بين لنا ما قال أخوه على ما قال هو بأنه لما دخل لما سمعه وهو يحاوره مفتخرا متكبرا زهوا شامخا بأنفه قال قال الله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب هنا قال أكفرت بالذي خلقك من تراب طبعا هنا لابد أن نفهم شيئا أنه هذه المسألة احنا ممكن نقول انه يقع المرء في الكفر قد يقع في المرء في الكفر ولا يكون كافرا قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا هو ما قاله له انت كافر وقال له اكفرت ان هذا قول قول كفر الذي تقوله انت بالشك والريب في البعث والنشور وايضا بالنظر الى النفس والزهو شامخا بانفه متكبرا هذه هذه كلها من من خصال الكفر وكلها من خلال اهل الكفر فقال له صاحبه وهو أكفرت اكفرت الذي خلقك من تراب الله الذي خلقك من تراب هو القادر على أن يبعثك كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفات طبعا لما قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب لا يقصد هو هو يقصد ابا يقصد آدم عليه السلام لأن الله يعلم الذي خلق آدم يعني قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقهم من تراب ثم قال له كن فيكون النطفة هذه جميع الخلق بعد ذلك أتى أتى من ماء مهين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وردت من نكاح لا من سفاح قال الله تعالى هل أتى على الانسان حينه من الدهر لم يكن شيء أم مذكورا إن أخرقنا الإنسان من نطفة أم شاد نبت لأخلاط ماء, ماء المرأة وماء, وماء الرجل قال قال له صاحبه وحاوره أكفرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وهذه أيضا دلالة واضحة جدا على العظيم ربوبية الله جل في علاه الأطوار التي يمر بها الجنين والمولود ثم يكون مولودا ثم ذلك يكون صبيا ثم يكون فاعلا ثم يكون رجلا ثم يكون شيخا فهذه الأطوار التي يمر بها الإنسان دلالة واضحة جدا على العظيم ربوبية الله جل جل في قال ثم أكفرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وهذا أسلوب إنكار هذا أسلوب أسلوب إنكار فيه التغليط في الإنكار هذا فيه التغليط في الإنكار عليه يعني كيف تكفر أن تعلم بأن الله هو الذي خلقك وسواك وعدلك سبحانه جل في عليه كما قال الله منكرا على من أخذ العظام وجعلها ترابا ربى من وضرب لنا مثلا من رمس خلقه وقال من يحيي العظام وهي رمين فاليوحية الذي أنشأها أول مرة ذلك هو قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب أنشأك من تراب نعم قال قال لو صاحبه حاول أكفرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن أنا عود إلى أن أكون عبدا لله جل جل لكن هو لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا سبحانه وتعالى قال لكنه هو الله ربي وانظر هنا إلى اللطيفة عندما جمع بين الأمرين قال لكن, لكن هو الله هو الله الذي يستحق أن يفرد بالعبادة والإلهية قال لكن هو الله ربي يبقى إذن كأنه قال ما دام هو ربي ما دام هو الذي رباني بنعائمه ما دام هو الذي خلقني والذي أعطى ومنع والذي أحيى وأماته والذي رزق والذي هو الذي عليه البعث والنشور, والنشور إذا افرده بالعبادة أنا أتعبد له بقلبي أولا ثم بجوارحي لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحجب انظر هنا وهذا لطيفة عظيمة جدا ويقول ولا أشرك بربي احد ولا اشرك بربي احدا يجمع ويشمل بين الأمرين يعني لا اشرك اعتقادا ولا اشرك عباده لانه صدر الباب بالله بأ قال لكن هو الله يبقى اذن لما اقول لا اشرك يعني لا اشرك بإلهية الله دلل يعني انا افرده بالعباده اصير بالعبادات الله دلل في فكل عباده ثبتت بالشرع ان عباده صرف الاله توحيد فلا تصرف لغير الله دلل في لا أشرك بالله شيئا قال ولا اشرك بربي احدا لا اشرك ربي احدا اعتقادا كما يعتقد طوائف الطائف الذين يعتقدون بأن الأولياء يتحكمون في ذرات الكون أو هؤلاء الذين الذين الذين يحسبون بأن الأئمة رواضد الخبثاء الذين يعتقدون في أن الأئمة يعلمون الغيب والأئمة لهم تحكمات في الكلام والأئمة يعني كأنهم يعني يقولونهم يد الله في الأرض. هذه طائفه الضلال الذين الذين يشركون بربوبيه الله جل في اعتقادات باطله فانظر كيف ان الله جل في علاه يعني الزامهم بالربوبيه الالهيه وهنا الذي يحاوره كان من الفقه بمكان صدر دبر بالإلهية وثنى بالربوبية وقال لا أشعق بالربوية بالتالي يقول لا أشعق باللهية ما دمت لا أشعق بالربوبية لن أشعق بالإلهية قال لكنه والله ربي لا أشعق بربي أحدا وهذا هذه قضية الكون الكبرى اللهم جعل ما خلق الخلق قال أنزل الكتب والأرسل الرسل إلا لقضية الكون الكبرى إلا لتوحيده وما خلقته جينة وإنساء إلا ليعبدون قال ما عبس إلا ليوحدون توحيد الله جلت على أمرت أن أم أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله قال يا حسين كم تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال من تعده لحاجتك قال الذي في السماء قال يا حسين أسلم أسلم أسلم أنفع لك ما دمت تعود حاجتك للذي في السماء وتعلم أن الذي رزق وأعطى ومنع وأحيا وأنات هذا الذي يستحق أن تفرده بالعبادة عليكم السلام قال لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت لنتك قلت ما شاء الله لا قوه إلا بالله ان أنا أقل اقل من كمالا وولدا ولولا اذ لولا ارجو امتنع ليش للوجود ولولا اذ دخلت لنتك قلت ما شاء الله لا قوه إلا بالله يعني لو وجدت هذه الجنه وهذه البستين الغناء وهذه الثمار الينعى وهذه الخيرات التي رزقك الله اياها سبحانه جل في أولاه لولا دخلت فاشكرت ربك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله يعني تعلم أنه ليس بيدك وليس منك الله تعالى قال كلكم يا عبادي كلكم جائع إلا من اطعمته يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت يا عبادي لو أن أولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أدخى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي كلكم تخطؤون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم فهو يقول ما شاء الله كان لا يكون في الكون الا بمشيئته سبحانه وتعالى وما تشاءون الا ايا شاء الله قال ما شاء الله لا قوه الا بالله ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ابا موسى الشعري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحويل من عصاد إلا طاعة إلى طاعة إلا بقوة الله لا, لا, لا, لا ازدياد من طاعة إلى طاعة, إلا طاعة, إلا طاعة فوق وفوق إلا بقوة الله جل فعلا لا نجات إلا بالله جل فعلا لا يحسبن المرء نفسه ولا ينظر إلى نفسه فليعلم أن الله قد قال يا عبادي إنما اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم إياه فمن ورد خيرا إيش يقول؟ قال فليحمد الله ومن يجعل ذلك فلا يلومن الا نفسه ومن اختار الله لشيء نفذه ومن خلق الله لشيء يسر عليه هذا الشيء الذي خلقه له ومن, ومن علم الله انه ليس ليس اهلا لشيء ازاحه ومنعه ولم يبقيه الله في لا على كل شيء قدير اللهم نسالك ان ترى منا اخلاصا وصدقا ونسال الله دلفع لا الا يرى منا زوغاناً وروغاناً ونفاقاً ورياءاً وسمعةاً وطلباً لدنيا دون الآخرة اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق معك وأنت أرحم الراحمين وعملوا كل ميسر لما خرق لك قال الله جل في علا عن الذي يحاول قال لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بلاه انسي كفره في الاصل انه ما نسب النعم الى قال إنما اتيتوا على علم من عندي الحمد لله انا رايتك سعيدة نقيب وانت متخازن وانت متماوت وطبعا انت الآن ستستغرب جدا الرجل نصحني في في العصر وقال لي كيف لا تاتي الدروس واشتد علي طب ما خلاص بيشتد علي ليه هنا نعم اشتد عليك لأن مثلك لا يصح ان يكون قد تقاعس وتماوت حتى ولو وراءك ما وراءك وما اعلمه انا لكن التماوت او الابتعاد عن الدروس هو موت محقق يعني أنا, أنا ما أريد أن أنا أوقفك الآن وأسألك عن كل الدروس التي مضت سؤال في كل مدة لن أفعل لكن أكتفي بأن أقول لا تموت لا تموت وتكون يعني من البلاها بمكان بأن تضيع ما من الخير أنت بفضل الله في من سادات الناس ولست أنا الذي أشهد لك ذلك سل إخوانك وطلبة العلم الذين يعرفونك هم يعني يبلغونك كيف وصلت وكيف أنت فأنا لا أسمح إلى أن تضيع أنت بحال من الاحوال ولا أن تضيع ما فيك من الخير هذا وإن كان, وإن كان ما كان أنت بفضل الله في علامنا الأمار فأيا فإي كان فأي كانت لا يمكن بحال من الأحوال أن اترك لك هذا شو؟ لن توقفني يعني حتى بهذا لن توقفني يا سعيد اتق الله أنا بس أشتد عليك لقدرك ومكانك وأنا أهيب بك أن تسأل إخوانك من أنت وكم أنت وهم منصفون سيبينون لك فلا, فلا عذر لك عندي لحمل حوال من التخاذل والتموت أبدا أبدا أبدا رب ينفع لك الأمة الإسلامية ونسأل الله في علاء أن يزيل عني وعلك الأمة وأن يستعمل المؤيات ليردوان اللهم أمين يا رب العالمين <تصفيق> قال ولولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا لو ترى ما اعطاني لا ما أعطى لكني واحد ربي جل في علي وأعلم أنني في توحيد ربي قال إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا فعس ربي أي يأتيني خيرا من جنتك ورسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلق قلب تعلق قلبه قلب أو رجل مكلف تعلق قلبه بالآخرة فلا ينظر إلا إليها ولا يعلم إلا إياها ولا يعمل إلا لها علموا هؤلاء علموا بأن هذه الدنيا ليست وطنا لأحد بحال من أحوال إنها معبرة ومحطة فح يعني حطوا رحلهم في الجنة وقالوا نسير سيرا ولو كان متعرجا نسير سيرا ولو كان ضئيلا لكننا إن كنا على الدرب سنصل كما قال الحسن البصري المسائل ليست في التفاوت ولا ولا في السرعة بل في السير على الدرب من سار على الدرب وصل من سار على الدرب وصل لا مجعان على الدرب يا رب العالم لا مجعان على الدرب يا رب العالمين نعوذ بالله من البدع ونعوذ بالله من الحقد والحسد والغل ونعوذ بالله من الشماتة ونعوذ بالله يا رب العالمين من التقاعص والتماوت ونعوذ بالله من الله اللهم اجعل متنا كالجبال واجعلنا يا رب العالمين مسرعين مهرولين إلى رضوانك مهما حدث منا من زلات ونقص وزلاء وسيئات وخطيات لكنك أرحم الراحمين قال رب العالمين ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولد فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل طبعا ان ياتي خيرا من جنتك في الدنيا وفي الاخره في الدنيا وفي الاخره ما شاء الله وخاتم بالله تكلمت بلسان يمال كلهم جميعا على خير كريس قال ولولا إذ دخلت لناتك قلت ما شاء الله لقوة إلا بالله إن ترني انا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة بل وفي الدنيا ولم لا؟ فقال قال الله جل في علاه قال قال من عمل صريحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قيد مهم وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذه حد طيبة في الدنيا قبل الاخره الأنث بالله جل في حدث ما إذا كان المرء غاليا عند ربي دل ولا فإن الله لا يضيعه إذا كان المرء غاليا عند ربي فإن الله لا يضيعه ولا يسقط من عين الله قط إلا هالك لا يسقط من عين الله قط إلا هالك قال فعسى ربي أيوة وعسى شوف كل عسى في القرآن كما قال ابن عباس محقق كل عسى في القرآن محقق فعسى ربي أيوة يعني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فعسى ربي أن يؤتياني في الآخرة جنة بل هي جنات وإن كنت من السابقين الاولين فأنت بجوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر تنظر إلى وجه ربك الكريم صباح مساء ليلة نهار وضوء وعاشية وصاحب الهمة يتبجح إن صح التعبير وهو يدعو ويطمع في بالغ كرم الله جل في علاه الا ينزل من درجة يتمناها ويعيش لها وهذه الدرجة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم افقه الناس الذي يتمثل بها ويعض عليها بالنوايس لكن القول لا يفيد يمكن أن يقال بذلك والمرء يسمع هذا فتأتي الهمه فيدعو بها إن كان في قلبه الصدق في ذلك فسيستمر عليها وإن لم يكن فستراه أدراجه خلفا وتقاعصا وتقهرا فنسى الله أنه نسأل الله للفعل أن يثبتنا على, على, على السير قدما إليه والعمل لدينه ولنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله دامه واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل قال قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء قالوا حسبانا يعني العذاب يرسل عليها عذابا يرسل عليها نارا قضاء يقضي الله على بأن يهلك الجنة بما فيها وما عليها أو مرامي من السماء تسمى حسبانة نعم والصحيح انه لا خلاف بين هذه الثلاث أو الأربع لكن المجمل بأنه يرسل الله عليها ما يفسدها ولا يبقيها على ما كانت عليه لذلك قال فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا لتصبح فتصبح صعيدا املس شوف كانت فيها الزرع وفيها الماء وفيها ما فيها عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بالاخ الجديد الفاضل نعم قال فتصبح صعيدا زلقا سلام يا صلى الله على أن يثبتنا وأن يثبت لنا الخير, الخير الذي نحن فيه وأن يمدنا بمدد من عنده وأن يجعلنا ممن يعمل دينه حقا ومن ينصر دينه حقا ومن ينصر سنته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حقا اللهم أمين يا رب العامين اللهم قلب قلوبنا إليك وصلى قلوبنا إليك وإلى طاعتك وأنت أرحم الرحمين اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وجعلنا من الخالصين المخلصين الصادقين المصدقين يا أرحم الراحمين اللهم أمين قال فتصبح صعيدا زلق املس تام كل ما كان فيها من زرع أو ثمر او أي شيء كله ذهب ادراج الرياح قال فتصبح صعيدا زلق أو يصبح ماؤها غورا أو يصبح ماء الغور الغائر نعم قال فلن تستطيع له طلبا وقد كان وقد كان قال الله جل وعلا واحيط واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي احدا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وأحيط بثمره, بثمره حاط الله به وهذه فيها دلاله أن من أراد الله تجبيت الخير عنده والله لو اجتمع من اختارها ولو جاءه الشيطان الرجيم ومعه أعوانه من الجنون ليوقفون شيئا الله أجراه لن يقف ولو اجتمعوا جميعا على سير شيء اراد الله ايقافه لن لن لن يستمر ولن يسير قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ان الامه لو لتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك واعلم ان الامه لو لتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك سبحانه جل في علا كيف يميل القلوب اليك وكيف وكيف الله جل في علاه يصنع لك ما لم تصنع لنفسك ولم تستطيع أن تصنع لنفسك شيئا كيف كيف أن الله جل في علاه يمدك بمدد كن شاكرا حتى تزداد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد الرضيت وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين طال وحيد بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق متعجبا كل النفقات التي أنفق عليها صارت هباء منثورة صارت هباء منثورة والخيانة كذلك الخيانة تجعل البنى الذي بلغ إلى السماء يصير كثيبا مهيلا كل خائن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في أحد مثل ما قال في الغادر قال لكل غادر اللواء يوم القيامة يقال غدره طفلان غدره طفلان هذه لن تكون في الدنيا تكون في الآخرة وفي الدنيا أيضا العقاب وخيم لأن الله يجعل في, في كل مكر وكيد كاد ومكر يكيدون كيتا وأكيدوا كيد مكروا ومكر الله لكن بالنسبة للخيانة قال ابقى الله من قبل فأمكن منهم فأمكن منهم فالخيانة طبع, طبع لآم والمنافقين الخيانة طبع لآم والمنافقين فهذه مشكلة كبيرة في هذا الباب يوضع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب فهنا أصبحت, أصبحت كثيبا مهيلة لانه خان النعمه ولم يشكر باريها ولم ينسبها لبارها قال واحيط بثمري فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا علم ان الشرك طامه كبرى وعلم ان الشرك لا ينجو صاحبه بحال من الاحوال قد قال الله تعالى الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لم يكن المشرك لم يكن المشرك في في في في ساعة من امره بحال احوال ضيق الله عليه الدنيا والاخره وأما في الاخره فالنار النار والعار والشنار وهو خلود لا خروج من النار بحال من الاحوال ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال خالدين فيها ابدا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا, اللهم نجنا وانت ارحم الراحم انت حسبنا ونعم الوكيل اللهم انت كفينا حسبي ربي وكفى حسبي ربي وكفى حسبي ربي وكفى الفوائد المستنبطه وجوب المناصحة حتى ولو كان من أهل الكفر وجوب المناصحة لأن الحوار حدث قال له صاحبه وهو يحاول وجوب المناصحه قال جريم عبد البدري قال باعط رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه على السمع والطاعه في المنشه والمكره ثم قال سمع والطاع قال والنصح لكل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه دين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله رسول وللمسلم عامه وعلى شارب الكؤوس ان يتناصح على شارب الكؤوس يقول في صحتك ويقول له في صحتك اعلم أننا في حرم وان هذا حرام على شعبي كويسي أن يتنصح. لا. هذا الأصل. الشرك ظلم عظيم. التوحيد نجات. ورأى شيئا عجبه من نفسه او من اهله او من بيته فليقل ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله عقوبه الله للطغاه بغته اللهم اجينا وابعد لو في أسئلة تفضل لقول تبارك الله لقوة إلا أليس هذا سناء على الله وليس دعاء بالبركة والمفروض أن يقول اللهم بارك هو لو قال تبارك إذا قلنا ذلك والسناء على الله جل فعلا يبرك الله فيه فيما تملك أما علمت أن الكريم يكفيه التعريض بالسناء يقول حكم المحادثة بين الرجل والمرأة حكم إيش؟ المحادثة بين الرجل والمرأة عمثلا كان فيها في الدين وفيها أسئلة سؤال وجواب؟ صح ذلك يقول حكم قيام الرجل بنصح ودعوة المتبرجات هشام كل دي أسيد هشام صح أو حسام صح, صح صح حسام ما شاء الله المجلد مجلد تلاجة المجلدات اللي عنده في هذا الباب واقف على, على هذا البد. لا مش هم نعم أصلاً لابد أن يفعل ذلك لا هو يفعل ذلك يعني هو هو من باب الدين والنصيحة الدين والنصيحة ومن مني رضي الله الله عليه وسلّم يقول ما صحت حديث ما رأيت مثل الجنة ما ما طالبوا كثير من المتاخرين الحافظ والنوا أيضاً الباني حسن هذا الحديث حديث حسن يقول القول بالمرأة التعلق بالمرأة بالحب والعشق وكثرة التفكير فيها كيف يتخلص منها؟ يتخلص منه بالهدف الذي يعيش له إذا كان هو أصلا يعني يعيش له هدف الهدف يغطي على كل شيء لكن وه... يعني هذا لا يخالف الهدف, الهدف بل يدفعك أماماً إن كانت امرأة حقاً حق الطريق لك بك تحبها وتحبك تزوج لا يرى المتحبين سوى النكاح تزوجها وتكون خير معين لك يقول أو تقول هل كلمة ما شاء الله كلمة فاصلة باطلة قطعا للعين مع كل من يقولها حتى لو كان غير مخلص في قولها أو قلبه غير حاضر أو كان لا بد للقلب أن يكون حاضرا ولا بد أن يكون مخلصا والسائل الأكيد بيشيد إلينا أن يعلمنا هذا الباب جزاه الله خير وهذا حق أنا أقول لا بد إنه السيف يكون بطارا لكن اليد التي تضرب كيف تكون إن كانت قوية بترت وإلا فلم تؤثر يقول هل نفهم من قوله تعالى وأحيط بثمره بعد قول الرجل الصالح أو يرسل عليها سبنا والتعقيب بالواو للفاء هل نفهم أن الإهلاك لم يكن بسبب دعاء الصالح على الكافر وإنما هو نضرب بعين الله فأخبر عن عاقبة الشرك المرتقبة هذا كلام صحيح وقد يكون أيضا بأن الواو كالفاء تنزل منزلته ويتناوبون ويكون أن هذا الرجل عندما رأى منه الغطرصة والكبر وعدم الشكر لنعم الله جل في علاه دع عليه فلما دع عليه استجاب الله دعائه فأسقط يعني جعل الحسبان على الجنة. تقول ما حكم من حسد من حسد إنسانا دون أن يقول ما شاء الله وتسبب في أداه وما كفارته ما حكم من حسد إنسانا دون أن يقول؟ ما شاء أعوذ بالله لابد أن يتحلل والله لابد أن يتحلل. قال النبي احدكم على ما يقتل أحدكم أخاه ووتحلل إن هو أنه يغتسل أنه يتوضأ له يعطيه الفضلة فيكون. يعني سادا على الأقل ردا لما فعله ومكثرا لما وقع فيه إلى كتاب الصلح